قال وشرطه الإخلاص من أساسي من جنة مخلوقة تكون خالصة لله جل وعلا من الأساس وقول هنا من أساسي لاجل أن يخرج بها إنشاء العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ونعلم من قول الناظم هنا من أساسي أن العبادة موقف المسلم من العبادة التي فعلها لغير الله لم يكن مخلصاً فيها لله تنقسم إلى قسمه القسم الأول هو أن ينشئ العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كان يصلي أصلاً لغير الله صلى لأجل فلان من الناس أو زكى لاجل فلان من الناس أو صام لأجل فلان من الناس بعض أهل العلم يتوسع في أمور العبادة وبعضهم يقصرها على ما اتفق في كفر تاركه لأن الإنسان قد يؤدي الزكاة كرهاً ولا يحكم بكفره فعلى كل حال نمثل بالصلاة أن من صلى لغير الله أنشأ صلاة لغير الله فهذا صلىها من أساسها لغير الله سبحانه وتعالى وهذا كفر مخرج من الملة هذا كفر مخرج من المله والله سبحانه وتعالى يقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فإذا لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في من بداية الأمر القسم الثاني هو أن يبتدئ المرء عبادته كالصلاة مثلا يبتدئها بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى ولكنه في أثناء العبادة تميل نفسه إلى أن يظهر شيئاً من العبادة أو أن يحسن فيها أو نحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى حتى يرأي أو يسمى. فهذا هو ما يسمى بالشرك الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام وسيأتي أيضاً لمشيئة الله كلام منفصل عن هذه المسألة لكن نشير إليها هنا على أساس أن الحديث متعلق بالعبادة ولقول الناظم هنا من أساسي وشرطه الإخلاص من أساسي يعني من أساس العبادة حتى تخرج من مسمى الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام لأن الناظم هنا يتكلم عن الحنيفية وهي عن تعبد الله جل وعلا التي تكون بها مسلما قوله من جنة أي أن الإخلاص مطلوب من الجنة ومن الناس لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والجن والإنس مكلفون ومخاطبون بشريعة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس وقد خاطب الجن ودعاهم إلى الإسلام وفيه آية مشهورة وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخر الآيات فإذن الاخلاص مطلوب من الجنة الذين هم الجن ومن الناس